واعلم أن رواية الضحاك ابن عثمان وابن الهادي لهذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن ثابت على الضربتين ولا على الذراعين لأن الضحاك لم يذكر التيمم في روايته وابن الهادي قال في روايته مسح وجهه ويديه قاله ابن حجر والبيهقي وروى الدار قطني والحاكم والبيهقي من طريق علي بن ضبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قال الدار قطني وقفه يحيى القطان وهو شيم وغيرهما وهو الصواب ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا قاله ابن حجر مع أن علي بن ضبيان ضعفه القطان وابن معين وغير واحد وهو ابن ضبيان ابن هلال العبسي الكوفي قاضي بغداد قال فيه في التقريب ضعيف ورواه الدار قطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الأكف الحديث لكن في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك قال البيهقي رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفا وهو الصحيح ورواه الدار قطني أيضا من طريق سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك أيضا عن سالم ونافع جميعا عن ابن عمر مرفوعة بلفظ في التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قال أبو زرعة حديث باطل ورواه الدار قطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم بربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده المذكور قال جاء رجل فقال أصابتني جنابه وإني تمعكت في التراب فقال اضرب فضرب بيده الأرض فمسح وجهه ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمد ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحد كما قاله ابن دقيق العيد لكن روايته المذكورة شاذ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفة أخرجه الدار القطني والحاكم أيضا وقال الدار في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد كلهم ثقات والصواب موقوف قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص وقال في التقريب في عثمان بن محمد مذكور مقبول وقال في التلخيص أيضا وفي الباب عن الأسلع قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بآية الصعيد فأران التيمم فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بها وجهي ثم ضربت بها الأرض فمسحت بها يدي إلى المرفقين رواه الدارقطني والطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن أبي أمامة رواه الطبراني وإسناده ضعيف أيضا ورواه البزار وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين تفرد به الحريش بن الخريط عن ابن أبي مليكة عنها قال أبو حاتم حديث منكر والحريش شيخ لا يحتج به وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر تكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى وهو ضعيف ولكنه حجة عند الشافعي وحديث عمار كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربنا أخرى لليدين إلى المرفقين رواه البزار ولا شك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أو لا منه وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة انتهى منه فبهذا كله تعلم أنه لم يصح في الباب إلا حديث عمار وأبي جهيم المتقدمان كما ذكرنا فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في المسح الكفان فقط ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب الكفين وسيلة الذراعين إلى المرفقين لأن الوجوب دل عليه الحديث المتفق عليه في الكفين وهذه الروايات الواردة بذكر الكفين إلى المرفقين تدل على السنية وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن بعضها يشد بعضا لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يقوي بعضها بعضا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا وتعتضد أيضا بالموقوفات المذكورة والأصل إعمال الدليلين كما تقرر في الأصول المسألة الرابعة هل يجب الترتيب في التيمم أو لا ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم وحكى النووي عليه اتفاق الشافعية وذهبت جماعة منهم مالك وجل أصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى قدمه في آية النساء وآية المائدة حيث قال فيهما فامسحوا بوجوهكم وآيديكم وقد قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به يعني قوله إن الصفى والمروة الآية وفي بعض رواياته ابدأوا بصيغة الأمر وذهب الإمام أحمد وموافقه إلى تقديم اليدين مستدلا بما ورد في صحيح البخاري في باب التيم مضربة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنعها كذا فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه الحديث ومعلوم أن ثم تقتض الترتيب وأن الواو لا تقتضيه عند الجمهور وإنما تقتضي مطلق التشريك ولا ينأى في ذلك أن يقوم دليل منفصل على أن المعطوف بالواو مؤخر عن ما قبله كما دل عليه الحديث المتقدم في قوله إن الصفى والمروح الآية وكما في قول حسان هجوت محمدا وأجبت عنه على رواية الواو، فحديث البخاري هذا نص في تقديم اليدين على الوجه وللإسماعيلي من طريق هارون الحمال عن أبي معاوية ما لفظه إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك قال ابن حجر في الفتح وأكثر العلماء على تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته وسوف نكمل إن شاء الله بقية المسائل في لقاء آخر وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته